في الهروق والشباع او تدريل للناس ولا تظن ان بقاك هنا بضعة ايام او شهور او جهدك الى هنا او هناك مسقط لك من هذا القرض او عن هذا القرض لا استحايل وعامل ربك بصدق اصلاف وتعامل مع احكام دينك بجدية تعامل مع احكام دينك بجدية لايك في الاسلام تكون ارهاب ولايك في الاسلام نفسك للجمع توقع الناس توقع الناس في الدنيا دوما إذا كنتم بقول تعالى واعلموا أن الله يعلم ما تقصون واعلموا أن الله يحضر ما تقصون تحضروا أي الله شديد جدا أخي أن يراك الله في مكان لا يحب أن واحذر كذلك ألا يراك الله في مكان أو جعلت الله راكتي تحذر أن يسبق الله الله وحيث صلبه وليس بمستقل عنك أي ملجأ او اي مهرة فحاول ان تبرر لناسك جهد انك اقفضت لا يجب عليك او انك ماك الله فعالت ماك عليه الابطال الاشاوي من اصحاب الكريم لا اوه ليس في دين تكون عند المصرمية فالعبد مما يجب عليه ان يمتثل احكام الله واحكام دينه بمنتهى الجدية وان يعب عليها بالنوازن وخلق ذلك يدعو الله ان يسبته على هذا الطريق لذا ليس بنسبة لك هذا الواجب العيني والصر بالعيني ان تذهب هنا وان تذهب هنا او ان تنشغل بامر الاخر فظن انه يغنيك عند الله لا. اعلم ان الله يعلم وانك انك انك والله مطلع على اليتك وعلى الامر الحقيقي الذي جعلك تترك هذا الواجب العيني لتذهب تلتمس السبيل هنا وهنا فلا تخابع الله اكلم من يخادع الله فهو خادعه وتعالى يوم القيامة قالك تعالى ولم شاء الله لم تقر منه ان شاء الله لك ترى هذه المحنه لكن قدرنا يقدر الله ما كما كتب على الصحابه ان يتحملوا هذا الدين في غربته الاولى كتب علينا ان نتحمله في غربته يعني خياله من لو قال قال ولو يشاء الله منه بجد ذلك ماذا قال ومن كنت الذي سبيل الله. يعرف اعرف ان المعركه لا بد انها ان ضحايا يا ابو دلع اخلاق يا ابو دلع دماغ الدماء ومن كنت الذي سبيل الله تلي ابن املات وقال تعالى الا تقاتلون قوما نقت ايمانهم من هم من هم غير من الا تقاتلون قوما نكتوا ايمانهم من له؟ من له وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ أتخشونهم؟ أتخشونهم؟ كل منا يضبط الإجابة معنا فالله أحب أن تخشوا إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخدهم وينكركم عليهم ويكشف في دور قوم المؤمنين التروب والله انتلأت والله انتلأت غيظا وحبدا يكشي فقط أنترى ما يحمل الإسلام ما يحل الزنبك وما يحل, يحل أمتك أما أنك قد ماخذ أما أنك لا تترحل أما أنه مال يرحل بميت الإنم إذا كنت من هذا الصن فتتبع نفسك أربعة وابعد عنه عارف. عالي وقاتلوهم ويعذبهم لله بأيديكم ويفزيهم وينصركم عليكم ويكتش قوم المؤمنين ويضعب فالمؤمن من علامة إن آله أن يمثال أخالفه غيظا وحبا على كفر المسؤولين معلمات الماء ونفث غيظ قلوبيه ويشوب الله على من الشرق. ويسدت الى اهل هذا ولكن طارت في الارتاك على كثير من الاخنى بحق او اضافة ما معنى البعض قصر للك القصري الذين وفي ثلاثة عوض نقول النهاية العالم نشيف نحن العون نقول بداية ما تثبت في كما رأيكم تنفسكم الآية لا تتحمل لذي خاصة للأسوال من قصرة أو أن تأول أو أن تحمل من القصري أطلع. فالآية مصدر طافع طريح الزلالة حاسم بالمجاعي في بالشلاكي لأن كل من أعرض عن حكم الله وحكم الأعراء الأمراء هو كاسر حسب من أكبر مقرج ذلك نقول إن عقده أي لا معنى الحديث بالمجاعي لا تفالي لحكم من هذا من هذا الرسل من أما قول بعض قفر من قفر فكما قلنا من قبل أننا لا بد أن نجمع قفر كلها في إسان الراحل إذا جمعنا هذه المقولة الكفر القفر والأفضل مع تلك الأزملة القطعية القطعية السبود القطعية الدلال يظهر لنا أن هذه المقولة تدور بين أمرين لا فاركة لما وإن حالة من الأحوال إما أن تكون بعيثة الوصفة ويصحيحة التبوط إلى من رؤيت عنهم هذا الأمر الأول وإما أن تكون في موضوع آخر تماما يختلف من ألفه إلى آياء محدد عن ذلك الموضوع الذي منزل في الآية فيه في موضوع آخر تماما يختلف عن طريقة الألف والتشريع. ونحن سنبحث الأمرين الأمر الأول فيما يتعلق بضع نسبة هذه المخولة لا قائلها والأمر الثاني في المناط الحقيقي والصحيح الذي يجب أن تؤمن عليه تلك المخولة فنحن نقف لا ليس هناك أحد من الصحابة الكرام إجوام الله تعالى عليهم اجمعين. ليس هناك احد فيهم يقول او من الممكن ان يقول لان التشريع والاستبالة من تقريب الاصلحة. نحن ننزل الصحابة بجوان الله تعالى عليهم عن نسل ما التي امترض بها اطراف المجهة العصف الحديث. فالصحابة الرسول عليهم بجوان الله عليهم وعليهم قبر اشتراك انجهوا من ان يقولوا تلك المقولة انجه فهم معذلوا العلم وحملت الرسالة وهم الذين قاتلوا مال عندك لانهم منعوا قربة وياخذوا تأويلا من عند انفكر من عند وحكموا عليك بالربة وقاتلوهم افال كفر وربة والسباحوا منهم النفس الجمال والعرب لمجرد انهم ارطلوا حدا او منعوا قريبة الوحيدة من طرائب الوحيد فهؤلاء يستحيل ان يثبت عنهم او ان يفضر منهم القول لان التشريع والاستجاد الذي معقدت عليه والذي معقد لاجماع الامة يستحيل ان يفضر منهم ان هذا من الكفر الاظرر. نحن نقول هذا مخاز ان نصدر عن الصحابة الاشراء. وخاصة ان يصدر عن ابن عباس. الذي دعا له النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالفقه وبالتأويل. اللهم اتعلمه التأويل. فهذا الصحابة انجليل حضر حبر الأمة نقطع يقول له انه من المستحيل ان يصدر عن القول بان المشرع المستجل لم يصدر كثرا اكبر مسرية مؤمنة وانما كفر كثرا اظهر هذا القول مراء والذي يقول هذه المقولة تماما يرني الصحابة الكرام بالكذب والمشار والجور ويستري عليه ويستري عليه ويسلكهم في صفوف المتجعة الزمادقاء الذين اراضي الشيدة في لهذا الدين اذا نبدأ الحديث اولا حول بعض نسبة هذه المقولة الى قائليه يا قائليه ونقول هذه المقولة ليس الى ذلك التحول الجديد العالم من اعلان الشك والتشكيك اعط الله اجلنا الى تعالى كما نسبت ذلك الى فيزيائيين من اجل السببين وهما طروف ابن ثاني يعني العكس ابن ابي عاصم المشهد. نقول اما ما نسب لابن عباس رب الله تعالى هذه المقولة عنه بلفظين. نقولة الكفر القضر والكفر ووردت عن ابن عباس رب الله تعالى هما بلفظين. اللفظ الاول اللغز الاول ليس كما كفر بالله وملائكه وكتبه, وكتبه الله بالأول الذي يبرد عن ابن عزاس في هذه الآية أو الذي يوسب إليه هو قوله ليس كمن كفر بالله وملايكته كتبه ورقه. وعلى التحقيق أن هذه القولة تلك المقولة ليست من كلام ابن عزاس هي من كلام ابن طاور من ابن طاور الذي روى تلك المقولة عن ابن عزاس المتفق. ولكن له إما أن يكون أدرجها من كلام نفسه أو أن يكون أحد الظلام الذين روى عنه هو الذي أدرجها يعني سمعنا الدرس اليوم يعني شيء تخصص. نصدر حول غفظ العبارة نقول هناك شيء في علم المسطلة يعرف بالإدراج الحديث الذي يدرج فيه سواء في ذلك كان الإدراج في السنبي أو في النفس سواء كان ذلك الاثر الذي ادرج فيه من المرسوع او من المرسوع أي سواء كان من كلام النبي صلى الله عليه وقعد وسلم او من كلام التقاط والابراج هو الزيادة الزيادة على المثل مما ليس فيه ان يزيد الراوي على ذلك المثل كلمة او ضبر كلمات ليست من اصنى المثل صحيح؟ هذا هو المبراج نقول هذا الاثر على ابن عباش حدث فيه ابرااج عدفة فيه ادراج فالرواية الصحيحة التي تنصرها الان ليس فيها هذه الزيادة من كلام ابن عباس، وانما موجودة هذه الزيادة ومصرح بها من كلام من؟ من كلام ابن طور الراوي عن ابيه الراوي عن ابن عباس. عباد الاضراج هذا نوع من انواع الحديث الذي يصلف بداية في الحديث المرضوح فترد أولاده وعقب أكلوا الحديث اذا استوفى شروط الصحة نقول الإمام الجرير الصبري في تفسيره في المجلد السادس صفحة 260 سترقل ذكر لنا هذا الاثر في ذكر لنا هذا الأثر ذكروا من طريق سفيان ابن عيينة ذكروا طريق سفيان ابن عيينة عن معمر ابن راشد عن ابن فاود عن أبي فاود عن, عن أبي فاود قال ابن عبد عن قوله تعالى ومن لم يح conclusion ما الله فأولئك هم الكافرون. لم تسمعوا هذه رواية. ذكراء بن عن جرير عن سفيان بن عينا عن بن الرواشد عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس. قال سئل ابن عبد عن قوله تعالى ومن لم يح conclusion ما الله فأولئك هم الكافرون. قال هي أبيك قال ابن عبد الله هذه الزيادة المدرجة التي تتباين بعد ذلك انها مدرجة وليس, ك... وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه الزائدة هذه الجملة الزائدة كيف نحكم ان من اصل المثل او مدرجة نحكم فهو معلوم ان هذه الصنعة أنهم بداية أول ما يقومون به أنهم يجمعون سائر الروايات التي صيغت في هذه في هذا الأصل ويقارون بين تلك الروايات. فالذي ظهر من إبراهيم وشم له بإبراهيم، والذي ظهر أنه من قرط المتك وشم له بأنه من قرط المتك. وهذا ما تعلوه الطبري، لأن الطبري بعد أن ذكر تلك الروايات مباشرة ذكر روايته به. الطريق. باشتلاك سفيان ابن عينة. سفيان ذكران عن من? عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق. قال الطبري وعن عبد الرزاق. عن معمر ابن راشد. عن ابن طاووس. عن أبيه قال سئل ابن عبدان. نفس الاسنان الاول باشتلاك من? سفيان فقط. فذكران من طريق اخر. عن شيء اخر بدل سفيان. وليلفد الأنظار وليلفت الخارج إلى أن هذه الزيادة ليست من كلام ابن عباس وإنما هي من كلام منك من, في؟ من كلام ابن طاوف الذي صرح بنفسه بها قال عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوف عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى ومن لم يحكو بما أنز الله فأولئك هم الكاثرون قال هي أبيه قفر وانتها خلال ابن عبدال ماذا قال؟ في أبيه كفر. قال ابن طاوف إن الرواية مصريحة. دخوع الإبراج في الرواية الأولى، وبالتفصيل في الرواية الثانية والثالثة أول ما يلجأ إليه المحدث، لمعرفة هل في ذلك الحديث علة إلا أو فيه شذوذ أو فيه إبراج أو فيه خراب أو فيه تجارة أو فيه فصيح أو فيه تحرير إلى شان هذه الأنواع المعروفة في علم المصري. ها هي في كف هذا كلام من، وهنا أنت كلام آخر. هذا المفاضل. وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسل. وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه الشاهد ان هذه الزيادة التي رأيناها في البواب الأولى جاءت في البواب الثانية عما عن, عن إدنا فهو فهذه الرواة السمية التي ذكرت فبرين يريد أن يقول أبي أن تلك الزيادة الأولى ليست من كلام ابن عباس ومن كلام من؟, من كلام ابن طول. إذا يأتي آل الحبيب ويحكمون على تلك الزيادة الأولى في الرواة الأولى يحكمون بأنها مدرجة بأنها مدرجة مدرجة من كلام من من كلام ابن طول. إلا أن يكون هو بنفسه أدرجها كثيرة لابن عباس وهذا الذي يشبه وهذا الذي ترجل. لماذا؟ لأن تلك المقولة هي المحكوم والمشهور عن من عن أبيه. طووف ومسيئة الحبيب. هذه المقولة ليس كما تقر بالله ومن عبته وكتب ورسل هي المحبوب والمشروع عن ابيه طووف. فسألنا ابن طووف ذكر تلك الجملة تفسيرا من عند نفسه من تفسيرا من عند نفسه لكلمة ابن عباس. اما ابن عباس فقال هي ابيه كفر على الاصلاق والسكت. فجاء ابن طووف وصفر هذا الكفر من كناه ابن عباس على ما اخذاه من ابيه. على ما اخذاه من ابيه. الذي هو من شاد هو المشهور والمحفوظ عن التقالة وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورفضه ولذلك وجدنا الحاقر المتفير المحدد العرب في علم الحديث وجدناه في تكسيره ماذا قال اتبصر فقط على رواية من على رواية عبد الرجل الذي هي من كلام من من كلام ابن طور ثلاثة من كلام ابن عبد الرجل وهذا ترجيح له يتمش الرواية على الرواية جنب وأنتم تعرفون كما هو كلام مقرر عند أهل العلم أن كثير ابن كثير ما هو الا اختصار لمن ابن كثير مجهري ما ينقله إلا أن يكون كله ابن كثير إنما ينقله عن من عن عن ابن جريف فهو بالفعل وبالقصد وأخيرا رأت الكبوايا التي عن سياق ولكنها حكم عليها بأنها مدرجة فترجيحا منه اعرض عن تلك الرواية وكتفى فقط برواية عبد الرزاق وهذا ما ذكره ابن كثير في المجلس الثاني والسفحة الثامنة والخمسين فلم نذكر ابدا من قريب ولا من بعيد رواية كفير وانما ذكره فقط برواية عبد الرزاق عبد الرزاق عن معمر عن, عن ابن فروس عن ابيه قال سئل عبد عباس عن طولي تعالى من نبيحكم من الله فعلاكم الشفرون قال عيه بيه الكفر ويبيض قال بيطاوف وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله الناس في فعله من فعله الحاطس المحدث محمد بنصر المروزي في السابع المشهور فعظيم وخدر القرار إذ انه ايضا اختصر في كتابه على رواية من؟ على رواية عبد الرزاق ولم نشر لا من خريب ولا من بعيد الى رواية السوسيال وذكر كلمة ما عبدت يا قال ابن صور وليس كما انتقر بالله وملاعفته وكتبه ورسوله هذه الوحدة يقول الشيخ المحدد نحن نساكر فيك في كتاب الشهير الزائف والحديث صرف اكتبار علوم الحديث والمجفير هو اكتبار لمقدمة ابن كما هو معروف قال في الفقر الرجاع والستفيل أما الإدراجه أما الإدراجه لتكثير شيء من معنى الحديث ففيه بعض التسامة والاولى أن ينص الراوي على ذياله. الشاذ ابن المريد يقول الإدراج بفسير شيء من, من الحديث. ثالث المخاطب المدريجين أنه أحياناً يرى لبضة يظن أنها حستوي على السمر. صحيح؟ الشاذ من عند نفسه ويفسرها. الشاذ من عند نفسه يفسر. والأذكى أثار كثيرة سواء في المخطوطة أو في المرفوع. الشيء قوله الإدراج لتبسيري بل ان الحبيب يقول يجب ان يكون ذلك فعل ابن قوم فارد فكر يمتذكر كلمة ابن عباد في ابيه كفر فقال وليس كمن تقر بالله ومن يعجته اما ان يكون هو ادراجها بنفسه اما يكون ادراجها احد الضراب عنه قال اشتفع المتذكر كذلك في التبس بحواه ابن الاسكين قال ويورق كيف نعلك المدرج كما كنا قال الشيء ويورق المدرج بوروده منتصلا في اللواية من غير قال هل ويعرف هذه قدمه معروف عند كل من شمر حتى عنده قال ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية الأخرى. رواية كيف الكلام كله مساقا واحدا رواية أخرى فضطرة. هذا من الكلام الفلاني وهذا من الكلام الفلاني لا هل المدرج بوروده منفصلا في رواية نحى أو بالنص على ذلك من الرأي هذا أيضا موجود معه أو بالنص على ذلك من ماك كما قال هنا ابن تغوت قال ابن طاوف كما ذكر عبد الرزاق قال ابن طاوف وليس كما كفرد الله ومن كذلك الأمور كلها مصرحة بأن تلك المقولة ليست من كلام ابن عباس إنما هي إدراجه إما من, من ابن طاوف نفي وإما من أحد رواه عنده أما المقولة الثانية التي يسبت كذلك ابن عباس فهي قوله ليس بالكثر الذي تذهبون لكم قوله إيش؟ الكفري الذي تذهبون الى وهذا القول لم يذكره ابن جريب في تفسير ابدا وانما الذي ذكره هو ابن كثير ذكرهم الرئيس ابن ابي حاسم والحاكم كلاهما من طريق واحد ابن ابي حاسم والحاكم رضي هذا الاثر من طريق واحد هذا الذي هو طريق سوشيان ابن عينة عن هشام ابن حجير عن طووش ابن عباد الطريق بيان النوعينه عن إشام في رأي عن طوف عن من عن ابن على في قول تعالى ومن من يحكم بما أنزل الله طوائفهم يشافرون قال ليس بالكفر الذي يذهبون إليه هذه الرواية ابن كثير في تفسيره من جملة الخير والصلاح السعة والخمسين أما الله بن الحاكم هو حوله ليس بالكفر الذي يذهبون إليه ليس بالكتر الذي يذهبون إليه إنه ليس كفرا يمكن عن الملة إنه ليس كفرا يمكن عن الملة ومن لم يحكم بما عند الله تعالى كفر دون كفر هذه اللي بضى الحافل في مستبرج قال الحاكم بعد ذكر هذا, هذا الهاتف قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه هذا في الإجابة الثانية من يستبرج فرحة نبدأ أن على أصول أهل العلم والصنع الحديثية في هذا الكلام أولا نبدأ بقيقة عن المستدرك المستدرك الحاكم المستدرك من اسمه أراد الحاكم أن يستدرك بعض الأحاديث التي هي في غمه وفي ذلك على شرط الشيسين كلاسة شرطة بخاري وكلاسة شرطة مصرح. إلا أنهما فحلاهم الله لم يخرجها فقال من ثابتاً السائل الزائد أجمع هذه الحديث يلقى على مات الصحيح بشرط أن ألتزم شروط الشيخين شروط التقرير. مفهوم؟ فهذا كما من اسم استدراج منه على مات الصحيح أن يجمع سائر الحديث التي في ضمنه و في زمن بل على توافق أو على قدم توافق بما في الصحيحين ولكنهما لم يخرجها. مفهوم على مصدق؟ قيل وقد جاء شاكر ومحمد زمي هذين عدد كبير من الطلبه الان وجعل لنا الجهادله المقابل الطرف ومنهم عبد الكبير ورايد الدين بالحديث على طبيعه الحياه العراقي زي جاءوا واعملوا المقدمه والتسويق في هذا الشكل وحكموا على الحاكم حكما واحدا لم يختلف فيه احد من القائلين لأن الحاكم خلوا الله مجساهل في الصعيد أيما حساب قرر معرفة قرار إلى من قرأ خيامه ولو بصيصا في هذا العهد الحاكم خلوا الله كما قال ابن الصلاح ومن هو ابن الصلاح من الذين رسلوا علم المشرح قال ابن الصلاح المقدمة هي هل والحاكم واسع الخط في شرط الصحيح ما معنى واسع الخط لا تغير دي تقال تقايب بي الشيخان البكائي لا عنده قدر كبير من التساغ فشروطه هي قدر كبير من الليل والحاكم وهذا كلامه من؟ كلام ابن الصلاح أحد أعمدة هذا الفن الذي عليه المعول بعد الله تعالى في علم كول حديث فمقدمة اشهر اننا تحدث عنه وكل من صنة في مصلح إنما هم عالة على مقدمة ابن الصلاح ما بين منظوم وما بين منصوص وما بين مصوص وما بين بخصة قال ابن والحاكم واشع القتل في شرط الصحيح متساهل في القضائب يحكم بأجنع اهتمام في الحديد الصحيح من تلاك شباب الأمور يعني إذا كنت كنت خسالة لكي لا مفيدة فتام هنا نحاول هنا تريد يا برد كيف؟ لكن ما خاليش بتحب تأمن سيدنا، ما في شيء على تجوله، ولكن ما في شيء على صلاح وهو راع القاطوي في, في شرف الصعيد. يعني لا تقيت بالشاد بشرط جدنا البخاري ومثل ثم قال متساهل في القبائس. متساهل حس بالصحة على الحديث. لأني حي أحسن من الحديث ايه؟ صحيح حتى مصر. حتى قائل بعض الصاد. حتى قال دابر الحصول قال أنه لم يرى هذا الحفظ الميلي ماذا خلق قال لم أرى في كتاب الحاكم حديثا واحدا على شرط الشيطان لكن هذه مبلغة نقول لكن هذه مبلغة وإن كانت مبلغة إلا أنها تغطينا إشرارة على مقدار تساوي الحاكم لأنها تغطينا إشرارة على مقدار تساوي الحاكم هذا الكلام بتراه السيوتي في تدريب الغروي وذكره الشيطان المتفاكت في, في البعث الحديث في الطفقة الرابعة والأشرين وقال الحاسب العراقي في السبب التقييم في السنج والإدرح في قال قال القادم بدل الدين ابن جماعة والصواب في مستدرة الحاسب وفي أحاديثه أن يتكذبع ويبسم عليه بيعياليكم بحاله لم يسلم لكلام الحاسب لكلام الحاسب فليس لنا أنه قال صحيح على شبت يفريد أن ننبل هذا الكلام لا إذا أصلا الحاسب أن دينا متفاهم ودي لا نفج عنه لما يأتينا منهم سواء قال فهيب سواء قال بعيد نزع نحن للحسين ونحكم عليه بما تؤهد لنا قواعد هذه الصمع قال الخابر قال العراقي. نحن عن الخابر ابن جماعة قال والصواد في حديث المستبرك أن أنه متكدع ويختم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف وهذا هو الصواد وهذا هو الصواد هذا أمر لا خلافة فيه بين آل العلم بالحديث انه لا يسلم بالحاكم في كلامه الذي يقول الذي يقوله ولا يسلم له بحكمه على الاحديث سواء بالصحة او بالحسن او بالضعف. وانما نقضى هذه الاحديث لقواعد هذا العلم ثم نقرد بذلك الحكم اما بالصحة واما بالفصن واما بالضعف. مثلا الكلام فيها كثير والذي اراد ان يرجع لفصول فيها في الاجئة الى تبريب الغاوي بالصوتي ولهيس الحافظ كلام المسيط في التي جعلت الحاكم يقع في التساهم هو أنه لم ينسخ كتابه، لأنه لم ينسخ كتابه مرة واحدة، ثم قام بتنقيح جزء يسير منه، وقرمته المنيا قبل أن يتم سائر الكتاب تنقيحاً وتنقيصاً. نقول هذا الآخر الذي صحح الحاكم وجدما أنه على صواب. نقول الأسد هذا لخص ليس صحيح، وإنما هو وصفاً لقواعد هذا اسماء أثر ضعيف أثر بايت. وليس من شرط الشيخالي لا من قليل ولا من كثير ذلك ان علاك ضعث هذا الاثر هو وجود احد الغراع الذين حكم عليه جهابزة هذا السن بالضعف بل بعضون فالكي ضعيف جدا كما كمسادمة وهو من كان ابن فجل فهي شعب ابن فجل احد رجال هذا السنج من الضعثات الذين ضعثهم الجهابزة كل مجرم غير إلا أنه ما فيه يؤخذ حديثه ولكن يؤخذ انفرادا أو متابعة يؤخذ متابعة فحديثه غير صالح للاحتجاج من ذك منفرد وإنما صالح للاعتبار وفرق شاسع بين قولنا خالح للاعتبار وصالح للاحتجاج صالح للاحتجاج أي أنه بذاته سواء جاء من يتابعه ومن يوافقه على أثره وعلى قوله او تفرد به هذا هو الذي قال في صالح الاسبار اما صالح الاسبار انه يؤخذ كمسابع او كشاهد لغيره اما اذا انفرد فلا يقبل حبيثه ولا كرامة ننتبه يقول صالح الاسبار اي انه اذا انفرد برواية او بأثر او بحديث لا يحبل بجان العلم ولا كرامة انما يقبل في حالة وحدة ان يأتي له متابع او شاهد من كلامه غيره من اربع وهذا الذي حدث بالفعل مع هشام ابن ابي الخايك كان حجير طارح من جهه هو من الاشبه باي نوع اذا اخرج له البخاري ومسلم فانما اخرجها له متابعه مقرونا بغيره ولم يخرج له انفرادا بذات الانفراد بذلك, انفراداً بذلك. بذلك. ولا علل رواه شيئين بالفعل البخاري ومسلم روى او رواه لهذا الرجل ولكن لكنهما رويا له ايه متابعا واحترايا غير البخاري كما كما ذات معنى اخرج له في صحيح حديثا واحده تابعه عليه غيره وعبد الله بن قوث ومسلم اخرج له حديثين فتابعه فيهما غيره من الرواه الحافظ فلم يخرج له البخاري فلم يخرج له البخاري ولا مسلم انفراضا وانما اخرج له بمتابعة واسترانا في وهذا الامر هو الذي اوقع الحاكم من خطأ والسلام فظن ان روايك ينتبه فظن ان روايك في الشيخين يلاوه ما هي توسيق مصلق لهذا الرجل ينتبه وهذا خطأ وقع كثير من الحفاظ يظلم ان البخاري ومسلم يترجى لرجل في صحيحين. الجميع فيأخذ هذا الرجل لمجرد انه وجداه في صحيح مسلم او صحيح بخاري ويجعله ايش؟ ثقة. ويقول أن قد زوج الخنترة. لماذا أن قد أخرج البخار؟ هذا كلام باطل. ولا يجري الا على مجال العلم بهذا الشأن. لماذا؟ لان البخار مسل. كما هو معروف. كما هو مذكور في سبب المبثوث. احيانا يخرج من روايات الطبقة الثانية التي أقل جافي وفي العزلة. وأحيانًا يخرج من الروايات عن الطبقة الثالثة. ولكنهما اذا أخرج من مجال الطبقة الثانية أو الثالثة فإنما يخرج دوما متابعته. واقتراناً بغيرين فيأتي الذي ليس له شبرة بالصفاحين سبرة ويظن أن وجود هذا الرجل مجرد وجوده في الصفاحين هي من باب التوثيق المطلق له وهذه المسألة أشار إليها الحافظ الزيلعي في كتاب المشهور مصر الرائع وذكرها في معرض حديث عن تساول الحاكم في معرض حديثي عن من؟ عن تساول الحاكم وقال من أسباب غرف الحاكم في التوحيح ماذا قال؟ من أسباب غرف الحاكم في التوحيح أن بعض الرواب يكون قويا إذا روى عن شيخ معين معروف بملازمة له ولا يكون قويا في غيره من الشيخ واشرح بمثاله هذا الراوي لو عدة شيوخ، طيب حتى من هذا وحتى من هذا وحتى من هذا وحتى من, من هذا إلا أنه متخصص في روايات شيخ معين هو قوي في هذا الشيخ على سبيل المثال قوي مثلا في سفيان، لازم تسيانه وحفظه وحفظه رواياته ولم يفارقه الا بعد ان توفي صحيح الا انه في سائر الشيوخ في قدره من الضغط فلا يخفيه الا في رواياته عن من؟ عن سيتيان عن سيتي الذي اطنى حديثه فياتي الذي ليتنا كما كنا علم بهذه وينظر الى ان البخاري ومسلم روى عن هذا بذيب ويغفل ان البخاري ومسلم روى عنه من طريق من؟ من طريق سيتي القوي فيه من طريق سفيان فهياتي هو ويروي عنه من طريق شيخ اخر هو ضعيف فيه ويقول ان مجرد مجرد في الصحيح هذا كاف من حكمه بتوفيطه هذا كلام ضغط فمجرد وجود الراوي في الصحيح هذا ليس حكم له بالتوفيطه فقد يخرج عن الضعيف ما عرث اي البخاري ومسلم انه اصاب فيه وقد يخرج عن الضعيف ما وثقه عليه غيره دون من فرده وقد يخرج عن الضعيف من طريق الشيخ الطويل لا من طريق الذي هو ضعيف قال الزيدعي ولا يكون قويا في غير الناس فيخرج له البخاري ومسلم الحديث هذا الراوي من الوجه القوي فقط من الوجه القوي فقط فيضم الحاكم ان هذا توثيقا مطلقا من الشيطين فيعتمد جميع حديثه ويحملوا على طلعه فكل حديث يأتي من طريق هذا الرجل يجعله ايه فلماذا قال لك لما البخال مسلم روى فيه لا البخال المسلم لم يروى على هذا الاطلاق لانما رواه له بشروط مطيدة انت غتبت عن هذه الشروط لذلك فلا بد في كل علم من التفصيل والسبيل لابد في كل علم التفصيل والسبيل نقول له ايش امورا كذلك نعب البخال المسلم اخرج له ولكن موما اخرج له ما عرف ان غيره وارفته عليه ما عرف انه صحيح لماذا لانه جاهز له متبعاد وشوير اما هذا الاسر وثمثلات معنى النوع لانترابات لشيء فلم يتابعوا عليه غير فلا أفضح الاحتجاج بك يقول الامام احمد وانظر لكلام الحفاظ الجاذبذة وانظر لكلام من رؤوس العلمة في علم الجاذبه التابع كلهم حتموا قال احمد بن حمبل من هذه السنة والعلم في هذا المجال قال إشام ليس بالقوي إشام ليس يقول هذه الأحكام ذكراء الخير في مقدمة هذه الساري مقدمة الساري في أصحق أبو ماس وسبعة وأربعين قال احمد بن حمبل إشام ليس بالقوي وقال مكي ضايف الحديث قال مكي ضايف حديث وقال وضاعته يحيى بن سعيد القطان وضرب على حديث ومن يحيى بن سعيد القطان من علم الجرح والتعديل الذي اذا تجمع هو عبد الرحمن بن مهدي على تضعيف رجل فلن يوثق الا حين هذه كلمه لاما انه والذي اذا اجتمع هو عبد الرحمن بن مهدي على تعديل رجل فلا ندعك له الخطاب عليهم الحديث تسفير من الله سبحانه تعالى ضعفه إيحاق بن سيد الخسان وضرب على حديث يعني حديث الله لا يؤبر بذلك كذلك ضعفه علي بن المديني انظر انظر تلك الأسماء كل اسم اللي لها يعني للخطع بالإيه؟ جبالك الحكم أسماء لا وزن كالجبال علي بن المديني كذلك ضعفه رقائلين في الكتاب الضعفاء وكذلك ضعفه ابن عديد في الكتاب الكامل والضعفاء وقال ابن معين بسمات كلامه ابن معين احد الكفاف هذه خصة خطية وذكراه اهل العلمية في كتب الجرش والفعديل وذكراه راحب الساد خريس يخيب اللهم في مقدمة المحطة احد الكفاف خاصة اظنهم من بلاد الشام كان في مجلس وكان له تلميذ محدث مشهور وكان يقرأ من صحيحه يقرأ من صحيحه لا يحدث من حبزيه فدخل عليه ابن معين فدخل عليه ابن معين فأيكم من قال الرجل ارتبك واضطرب وارتعش ولم يستطع ان يكمل الحديث الذي بدأ به وسقط من يديه الكتاب الذي يحفظه بمجرد الراوي ابن ماجه لماذا انها يخاف ان يخطئ امام ابن معين طيب عيب ابن معين فتظل اسمك عار الى يوم الدين ابن معين والله يعني الكلام هذا غريب جبل جبل يسموه جبل الحرم ويسموه المقارن ابن معين قال ابن معيد ضعيف جدا ماذا ما قال لا بأيه فقط قال ضعيف جدا الا ان هشام كان رجل صالح كبير صالح ايش كبير زى صاحب عباده ولكن هذا قضية والحب والإبقان قضية اخرى لا تشتبه عليكم اولا يستبع ليسا في الامراب فقد يكون الراوي من المشاهدين في العبادة من اهل الزوء والرواح الا انه في هذا الساء كما قال ابن مالك وجدتوا سبعين من اهل العلم، لو ثمن كل منهم على بيت مال المسلمين كان امينة ولكن يقال لا يؤفد عنه المشاهد لا يؤفد عنهم الحديث لماذا؟ يقال ليس مساهدين ايه مغسلة كانت بطلة الصرعين هذه مشهورة كما بك... قال مالك بات ليه بطلة الصرعين قال في ديني واحد لذي لذي فيه رفس فارق ليس لديه خبر القرآن فليس الدين فقط والشر أو ليس العدالة فقط هو مغاد لا بد من اجتماعات الغض العدالة وإيش الضبط العدالة وانت عارفون شو صحيح اول شيء العدالة ثم الضبط قد يكون عدنا سقفة في ديني واحد عبادة وصفة وربا كثير الا انه في رفس ينسى لا يحفظ صاحب اوهام صاحب أغلاظ منهم الذي معنى صاحبنا بشامد ابن الشر فبالثالث كم كان من صالح اهل مسلم الا انه لم يكن من اهل الحفظي والضبط لذلك قال فيه ابن معين ضعيف جدا ضعيف جدا كذلك قال ابن حجر ماذا قال ابن حجر صدوق لهم اوهام يعني ايش يعني ما راي يتووح مرحة فضوح لهم والذي قال فيه فضوح له هام. لا يوخد حبيبه ابدا الا ان يأتيك بالتابع او بخيجها دي فعيدة ليس بخيجها خلاف عند اهل العلمي بالحديث قال علي ابن المديني زعم فسيان قال فسيان ابن عينة قال كان هشام ابن كتب كتبه على غير ما يكتب الناس اي اقتضار عليه فاضطربت عليه ماذا كتب الكتب مجمعه ثم حدث له ايش اضطراب فلدي يستطيع ان يميز بين الصحيح وبين مستقيم فدخل هذا في هذا فنسب هذا الى ذاك ونسب هذا الى هذا فلعل هذا الحديث كما قال بحب ادن العلم المعقيم فلعل هذا التفض من اوهام الذي وهم فيه وفصيان كان من المتخصصين في اهل المتعلم فلن تعرفون ان هؤلاء النقاد كان كل منهم لو تخصص في ايه في اهل بلدة معينة فالفعد المعينة كان المتخصصين في ايه في اهل المكتب. فكان من اعرف الناس بالمتعلم لأنه نرخل المجد بالمكين قال ففيان قال لم نأخذ منه الإنشاء الا ما لم نجده عند غيره هذين هما عندنا قال ففيان لم نأخذ منه الا ما لم نجده عند غيره خلو عن هذا الكلام ما هذا الكلام أن رواية ففيان عن إنشاء هي من تفربات من ؟ هي من تفربات إسهام حيث المقوله ما بكونش فيها قال التقياد لن ناخذ منه الا ما لم نجده عند غيره هذا الاثر ذكروله حيشي كتابه قال الكماد قال التقياد ما لم نجده عنده اذا روايه احتياج عن هي من باب ايه تفرادات طيب وهذه هذه روايه من؟ روايه احتياج جاء عن ايش؟ كان برخص تلك العبارة هي, هي من تفرادات من؟ من تفرادات شات يعني هو مرشد المنزلة التي نفسيان يقول كل الذي روى عن شم هذا من تفرّدات شم، صحيح؟ وهذا الأثر من الذي روى عن شم هو بالفعل من تفرّدات شم التي ليس لها متابع ولا شيء صحيح يعتمد عليه. قال أبو حاتم الرضي، قال في شم يكتب حديثه ماذا قال؟ قال يخجبه ماذا قال؟ يكتب حديثه جاءت الحافظ الزابي. كما قال ذهبي الوجود علما ومعنى لفظا ومعنى الزهبي هو تتميز زهبي لفظة زهبي الوجود لفظا ومعنى قال في ميزان بجدال اكتب المشهور ثلاث مجلة الثاني فرحة ثلاثمائة خمسة وثمانين قال وقول ابي حاتم يكتب حديثه اي ليس بحجة اشفظوها ما ماذا قال الزهبي تعليقا على قول ابي حاسم ماذا الحكم عندما يقول ابو حاسم في فلان ويقول انه ليس لي يكتب حديثه. بمعنى ان يقول ابو حاسم يكسب حديثه. قال الزهبي الجهبة كياب الفن في المجالف الثاني صفحة ثلاثة وفن فن قال وقول ابي حاسم يكسب حديثه اي ليس بحجة اي ليس بحجة بذاته وانما يكتب حديثه ايش متابعة واستخاذا مقرونا بغيري مقرونا بغيري طيب ننظر رواية البكاري المسلم ليه في شام فقال البخاجر في المجلد الأولى في المقدمة حديث سل سبحة عمار ثمانية واربعين قال أما البخاري فلم يروي له إلا حديثا واحدا إلا حديثا واحدا هو حديث سليمان بن ذاود عليه السلام وهو قوله لا إلا لي على تسلين المراغ الحديث مشروع هذا هو الحديث فقط الذي أخرجه البخاري المال ليه وهل أخرجه له <تصفيق> انتراضا لا بكراه الحافظ الامام الامير المنين البقاري بكراه في باب الاخر في كتاب المكاة بالرواية رأو الاخر قال ابن حيال اورده في كفارة اليميل من طريق نشان ثم تابعه في كتاب المكاة برواية عبد الله بن حيال اذا أخرج, اخرج له انقراضا ام اقترانا اخرج له متابعة واقترانا بغير لم يخرج له ولن يحتاج به اقترانا وقت كما قال ابو حامد والمعلوم بالإذن حجر انه في المخدمة فرغ جزءا كبيرا منها للدفاع عن ذلك للدفاع عن الغرورات الذين تكلم فيها الغرورات الصحيحة هذه مثلا معروفة فذكرهم على تفتيب الحروف الهجائية ذكرهم واخد إباسة عن كل البيت إلا عندما جاء الى الحسن لم يداسة عنها ذكر في تلك الأقوال ما تذكرناها ولن يبات عنه بكلمة واحدة ومعروف عن ابن خلق أنه من أعلام هذا الفن من أعلام الجواحة للتعديد أنه عندما يتكلم في روض غير حق يبزل كل جهدي في الدفاع عن ذلك الروي حتى إذن أنو الجالس لقاء والنوض، عن خمس فلم يتكلم ولم عنه بكلمة فقط روى ما قال فيه العلم الحفاظ. كلام المعيين وكلام المبنين وكلام أحمد وكلام أبو حاتم ولم يدافع عنه بكلمة واحد إلا قال روى له البخاري حديث سليمان وأخرجه إياه متعداً في كتاب. انك يحضر عبد الله ابن فوق ولم يجابش عنه في الكلمة فهذا اقراقه من ابن حجر لان الرجل بن ساد صاحب اوهب باضاطة الى كلام ابن حجر نفسه في التقرير ماذا قد قال صدوق له اوهب هاي لا يحتج به بنفسه وانما يحتج به اذا كانت له متابعات او شواهب نفس الامر عند الامام مسلم فمسلم اخرج له حديثين ولم يذكرهما لو انفرادا وانما اخرج لهذه الحديثين متابعات وصوائب في اماكن اخرى وتكلم عنهم كذلك الامام الحروي في كتابه خلاصة القول المسهم على تواجد رجال الامام خلاصه القول المسهم على اراجل رجال الامام كذلك من من تكلموا على حساب ابن حجاج وانتقدوا ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيح كذلك الحديثين اللذين أخرجهما الإمام مسلم في من أبو الحسن الدارقطني في كتابه الإنذار والتتبع وهذا الكتاب حققه الدارقطني لينتقد بعض الأحاديث الصحيحة ومن تلك الأحاديث التي انتقداها حديث من حديث شمس وحديث شمس ذكر في سيبالك وفي فوائد كثيره الإنذار من ساعتي الشيخ أبو النهدي الذي كانت رسالته لنادي درجة المجلس، ما تفسير درجة المجلس؟ إذا أخلص أن إشام لا يحجب إبراهم، إنما يحجب إذا كان له متبعات وهذا الأمر مقصود في هذا الأثر، هذا الأثر من تفرقات إشام، وليس له متبع لساعي طويح، لا سوء يعني نقول لم لم يقف في مثل لن يوصف حشان إلا من إلا المتساهلون مثال من مثال الحسن منهم العجلي وابن حبان ومعروف أن العجلي وابن حبان إلا هم المتساهلين بل من المتساهلين جدا في الحكم بالتوطيع على رجال قال الحافظ المحجم المعلمين المعلمين الثانويين جنوارك شيفا صحة ثمانية. فين قال توثيق العجلين وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان تماما أو أوفى. هذا المعلمين يقول هو صحة التفكير. أبدأ من الحبيب. التفكير بما في تعزيز التدريمنا غطيل. قال المعلمين الثانويين جنوارك شيفا قال, قال توثيق العجلين وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان تماما أو أوفى. أو الخال الأجنبي في سورة في الثاني صفحة قال معروف بالتساؤل في التوصيف كبد تماما ماذا قال؟ فالعجل معروف بالتساؤل في التوصيف تماما كبد ح حبان تماما ثم قال فتوصيتو مردود إذا خالف الأئمة الموصو بنقله مجازيا وهنا ماذا حدث؟ خلق الأئمة الفقاظ الجهادة أحمد وابن معين والمدني وابو حاشد ومتكين كل أولى الجبال حتى بضعة من بضعة الشام بال كما قال ابن معين بعيد جدا إذن لا يحتج أبدا كما قال الشيخ أرجاني بتوثيط العجلون كما لا يحتاج كذلك بتوثيط ابن شبان إذا وقف الأئمة الفقاظ المنسوح بإليه وشبه مجموعة هذا كان ما يتعلق بسند هذا الأفض الذي يدور على حساب ابن الذي كما قال الإسلام يعتبر من تقبضاته التي تقبض بها فليس له شاهد او متابع قويه يطلح ان يطلح ان يطلح به الى درجة القبول الى درجة الشكل اذا اطلح لنا من هذا العرض ضع هذا القصر بالنحية الاسندية نكمل بعد ذلك فضعية هذا الاثر من ناحية نتنى من ناحية نتنى دون كشر وهذا من خمسة اجنى من خمسة اجنى اكثرها مرة معنا ومجمل هذه الادلة يعود بلان المحفور المنطول عن ابن عباس نفسه القول بان نوع الكشر الوارد في تلك الاية هو الكفر الاصبر بادلة قفعية لتصريح ابن عباس من الكفره دارك تلك الاية هو الكفره فيصبح هذا المكن مع ما هو منقول عمد معباس من خلتك اوجه لان الكفره هنا هو الكفر الاجبر يصبح ايش؟ يصبح شاد او معلق، الشاد او من هذا قعم في المكن بعد الطعن في السنة لانتم تعرفون ان الشرطة الصحيح ان يكون خاليا من الشدوذي ولا الا ان يكون خاليا من الشدوذي كما قال الصاحب البيتونية يروي عدد غابط عن يسوع مؤكدا في رقية ونقله أول الصحيح صحيح هو أولو الصحيح ولن عزم. عزم من الخصل إثناء ولم يشذ أو يعلق وواحد صحيح وهو من ولم أو يعلق يروي عدد غابط عن يسوع مؤكدا في رقية ونقله من شرط صحيح الخمسة أن أنه يكون من للشذوذ ومن الإله فمعنى خمسة أدلة من عن ابن عبد الصدر فيها أن الكفر المقصود في تلك الأجل. لكن كذلك لا المرجئه ان يشول عن المعابده في الكفر دون كفر انما هو مع جيش معلوم او مع هذا ما في ذات القبله Evet, mantıklı olur. أحدهم عن أصل رموز واضح، المظهر الثاني من الأسطر، كيف أن سامح Jesus. <laughs> على من يدور على هشان و هشان يتساق للعلم والجهاز للشفاف زي جزاء الحدي و أخرج المعيد المديني أبو حادي و هو الوعيد هو بايت فن مطالب المعيد و رئيكم و مطالب الحادي حديث هاي لا يستجو به، أما يستجو به فقط إذا وردت له متابعة أو صدر، أما إذا تفردت غيره يجي وليس الرجل في أهل هذه كانت العلة الأولى، والنبي فصم الحديث عنه. في هذا الخطاب وفي هذا السند علة الثانية، في هذا الخطاب وفي هذا السند علة ثالثة وهي أيام ذلك نعم من أطباء في هذه المكان أهلنا بالضبط كان من المفصولين في على التحقيق من أحد المفصولين من الذين علام في علم هي وإن كان الأئمة يختفروا دون تجلسون ويختلسون وماذا؟ لشكمين وشكمين ومعنوين ولفضل ولكن بشرق وما تتكلم عن السياق قابلة فالأئمة خفروا دون تجلسون ولكن بشرق إذا كان يدلق عمان عن الثقر إذا كان يدلق عن الثقر فكان يدلقون مرسوع الله كما قال آل اللهين في, في هذا الحصر في هذا الأطب. شائعك الرواية عن إخوان صيغة استمع صيغة في قالت عن عنا أي صيغة أهل عن عنا صيغة عن صيغة في مصروج قال عن إخوان دواينا عن من عن إخوان ابن خويل رجال صيغة العمل ولا عن رق ولا عن عنا صيغة التدليس كما ما روح في هذه في هذه هذا الشيء رأيته أنا في سياق كبير، صحيح؟ فهل هل هو من استقاط من الضعفاء؟ هو من استقاط أو من الضعفاء ليس من صحيح؟ من أمين. من أمرين: من العدالة ومن الضبط. الرجل عز كان ضبط كما صالح في دينه. ملك كما قال ليس بمكده مثله في أي شيء في العدالة والدين. أما الحب والإخلاص كانا أيضا جزءا كما قال ابن حلمص في ولكن لا هو جاه ومرح صحيح هذا لا ينفي كونه هذا الزاهد المغرم هذا المحب لكن الذي هو في مجال الرواية هو الضابط أفهم هل الضابط الضابط من هذا إنما عن هو الشرح المركب من ذلك من ذلك من هذا كان الشيان كما الله بلغ عن فكان هذا التدليس هو التدليس العمن عن بعيد وليس التدليس عن، التذنيف الذي اخبره لو الايمة هو التذنيف عن الاصدقاء وليس هذا. فهذه علة المثالية توجب الفتحة في هذا التذنيف كما كنا نعلمون وعلم في, في هذه المثال العلة التاريخ العلة التاريخ في هذا الاسلام هو أن هذا المثال وان هذا المثال مفروق من الفرق. لو تلمنا به لو تلمنا يؤدي الى الحكم بل الجزء بالتنافض للعلان المنفوس على مجد الكلمة والحكم للداخل ونقفلها من المعباس حضر الله وربي الله تعالى عنه على قد وقع التنافض هذا عمره لحضر المعباسة عن المعباسة وتاور صحاب القرآن عن ان يقعوا التنافض هم ماذا العلمي وحملة الرسالة ولماذا دعيتك قبلنا عايزك <تحكي> الجليل الاول ان بنتابع بس هو ممن وممن... ممن أسباب النجوم. أسباب النجوم. أسباب ابن عباس هو من من لنا اسباب النزول والمنك اكثر حاجه هو من من اسباب النزول اسباب النزول في الايات كان مكتسبه بابي فابن عباس وهذا ابن عباس رحمه الله ورضى الله تعالى عنه وعنه هو من من, من الصحاب الذين رو أسباب النجوة في ثلاث كلمات بيسا بيجاين في سواء بذلك في حفرة اليهوديين اللذين زنية كما ذكر باب ابن كثير في تفتيره بالنجلة الثاني الفتحة الثامنة والخمسين قال وحسروا العوديين وعليه ابن أبي طلحة الوادل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن هذه الآيات نجلت في اليهوديين من لذين زنية نجلت في من؟ إذا الكفر المذكور فيها هو كفر أكبر الكفر اليهود من بين الكفر الأكبر لا يقولوا عشر هذي واحد كذلك ابن عبد هو الذي تفرد السلب السلب في وجه السبب الثان في قصة الطبيب والدين قصة الطبيب ذلك ابن جرير في التصريح والحكيم في المقدمة والنسائي في السنة والذووش في السنة في صحيح أحمد في السنة والصحاح والعلامة المحدث أحمد سعيد في الشيطان في المصنف رقم ألفين ونينين وثمانين قال إن الله أنزل هذه الرواية إن الله أنزل ومن لم يسمع أنزل الله سوائكم الكافرون وأولئكم الزورمون سوائكم الزورمون سوائكم هم الفاشكون قال ابن عباس الله في قوائ